الصاب به من يشاء من عبادي اذا هم يستبشرون وان كانوا من قبل ان ينزل عليهم من قبلهم مبلسين فانظر الى اثر رحمه الله كيف يحيي الارض بعد موتها ان ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير